لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ آلُ الجَنَّةِ هُمْ فيها خالدون أولائك آلُ الجَنَّةِ هُمْ فيها خالدون والذين كتبوا السوءات جزاءُ سيئةٍ بمثلها وترهقهم ذلة وَلَّذِينَ كَتَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ السَّيِّئَاتِ إِنَّمَا يُجْزَى الْإِنْسَانُ بِمَا عَمِلَ وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حُوطِفَ بِهِ وَلَا هُمْ يُظْلَمُونَ مَا مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاطِفٍ كَأَنَّمَا أُسِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ وان من الليل مغلما هناك اصحاب النارهم فيها خالدون هناك اصحاب النارهم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين مَكَانَ أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم لا تَعْبُدُونَ سَكَتَ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ سَكَتَ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إن كنا عن عباداتكم نغافرن هنالك تذرو كل نفس ما اتلفت هنالك تذرو كل نفس ما اتلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَسْقُ وضل, وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَعُونَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَعُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت قل من يرزقكم من السماء والأرض أم ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فتيقولون الله يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُ الله اللَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فذلكم الله ربكم الحق فما بعد الحق الا الضلال فما بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فأنا تصرفون كذلكَ حقت كلَمَةُ رَبِكَ على الذيينَ فتك أَنهُ لا يؤمنون كذلكَ حقت كلَمَة رَبكَ على الذيين فَجك أَنَّهُ لا يؤمنون